But لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَنخُلُوا بُرُّنَكُمْ عَيْنًا مِّنَ الصَّالِحَاتِ فِي دَارِكُمْ ۚ مُغَافِرٌ فِيمَا يَصْنَعُونَ وَكُلُّ مِمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ائه ما انما Oh, um.